بسم الله الرحمن الرحيم. آَلِفِ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ هَٰذَا لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ وَالَّذِينَ حُمِّلُوا التَّنْزِيلَ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ يَسْتَطِيعُونَ حَمْلَهُ ۚ فَمَن يَشَاءُ يُسْتَطِعْهُ ۖ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ حَرَامًا ۚ ذَٰلِكَ تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ 113. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 114. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم فلا تتذكر يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره الف سنه لن تعدوا 111. والشهادة العزيز الرحيم 112. الذي أحسن كل شيء خلقه 113. وبدأ خلق الإنسان من طين 114. ثم جعل نسله من سلالة 119. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 110. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم 121. ووفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 122. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 123. ولو ترى ربنا ادخلنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا انا مؤمنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لام لن جهنم لام لن جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا جذا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربًا خوفًا وطمعا ومننا رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس 122. جزاء بما كانوا يعملون 123. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون 124. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات مَأْوَاهُ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ عَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَتْ آيَاتُ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ 119. وقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية للقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين 117. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 118. إن ربك هو يصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 119. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرذ فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَاعْرِضْ عَنِ